من قلصة النعوة نسلها والبعد لأجل هذه الأوراق تأمانها المغايدونك وصلنا قرأها المفتاحين يدعى القدس من كتاب المستهى الأول ونكملهم ونره من قبل إن شاء الله كبيرنا وكنت تقصدون هذا كده إن شاء الله يكمل بعد العنجل إن شاء الله ونتا يكون الجرحان يستهى الأول بعد إن شاء الله ونقلت العيد الأسبوعين الثلاث وحدد الخضر شرح المستخرجات على فطح الحديد ومن أخذت المزال المستخرج عملا المستخرج إن كان هذا المزاع أخذ المستخرج اليعمل المصنف إلى كتابه ويضح شرط طوال الكتاب فمنخرج أحاديث الكتاب إثناء اللي هو من غير طريق صحيح الكتاب إن شاء الله تعالى أخذها يا شيخ أنتون شاء الله يتقصد الذي جريده الذي جريده هل على أحد الابتدارك على شرح كتاب الهتقاض أو لا هل تقلس على غير ذلك هذا الذي يخصه فأرجع إن كان العيد أخت جزاء ما خيراً أن تفهم شيء أو, أو صار عليها لسوب الشرف في شيء إنها تنتبه ورقة قبل هي أو نشرح الشيء المنغرق قبل أن تطرق من المشاكل وطرق المسارم التي ندفها فصول عند قام بصير صرح الله تعالى في الكتاب قاموا طالما ان الهوان وصياعة وزاد كلها نحو الزر والزاد فالنمي كلنا مأمورة لا يعملينا شيئا من اذن الله تعالى فالنمي الله مأمورة تعالى قد عادوا من كانوا من قبل الدهر وما يكن إلا هو كائن أحصاره أعدا وعدا قال إنما لا إله إلا الله كلا فقد كفر من العظيم يعلم قل من ولا مكافأ إلا مولية شديد هذا اليوم عدد برقم تسعة وأربعين أرجو الخلاص سعيد أرجو الخلاص سعيد قل من ولا مكافأ إلا مولية قل عن كتر فمن لم يكن لها ولي فالسلطان من لا ولينا هذا القبر هو الذي يقتل عنده وقال المصلة رحمه الله اذا طلق الرجل ان رأتها ثلاثا فقد حرمت علي ولا تحملها حتى تنكح جريزا غيرا هذا كان قد ضل من قبل من المفائد التي ملتت لهم أصول اعتقاد أصالة إلا أن بعض العلماء الخمسة في مسألة الإتفاق متعارضين في فيها فيه، متعارضين في سبب فيه، مثل ما قدمنا المثلة المثقلة والمسألة كانت الشيعة لا تراه، فكان العلماء والعلماء العرب متفقين على مسألة الإتفاق. قل من بين منه بأم السنة والجماعة في, في الأمور المعينة وإن كانت هي لي عصمة ليس في نساء الاعتقاد إلا من يرضي من نتاع الفرور ليس في الإخير قل يتكلم عليك الله ومتاح إلا الولي من شجريعة وطباة القمع الكفرة ومن لم يكن نظر ولي من فالسلطان ولي من عزينه الولي هو ولي المرأة وهو عزين ثم يدها ثم بنها ثم ايه؟ ثم نجل نها ثم اعطيها الشقيق ثم اعطيها العلم الشقيق ثم العنب العقل ثم نجل العلم الشقيق ثم علم العلم ثم الحياة كتن وها كان بالتلسيل زي من الولماء كان في بعض القرسيل لزعب الامل وهم نكم هذا هي القرسيل العامي وها علم ولو ابوه انه نازل بالارض اجدها لانها نازله بالذات فان كامل لها ال امم في الماء هي ما يكون ماء امين وهو ابن لها فاما يكون لها ابن ابن فهو الشقيق ثم ابوه ثم بعد ذلك ان لكم اخوات ولا ام الام الشقيق ثم العم الاب ثم العم الشقيق ثم ابن العم الأرض. في الحياة كانوا بالتأكيد وأنتم تراثبين عن الخار لما يدخل في تلك الأولياء فالخار لا يعطي أصلا من الأولياء فأنا ودي جميع أن يكون غنيا من المرأة في شدة أوليس إلا أن يستمروا النبي إلا أن يستمروا النبي قال ولا بُدْتَ مِنْ شَهِدَ عَدْلِ أَنْ لَيْكَحِلْتَ بِالْأُنْيَنِيَ وَشَهَدَ والمصنف الرقم الله اعمل اتدنه هو من ده العناق اتدنه يتقاملين وهو عن المنين صلى الله عليه وسلم ذلك احد الا بولي ولكن الزيادة الزيادة التشاثلاء عد ملاتات تثبت في الحديث وهو من جبه من جبه الاسانيد من جبه من جبه الارغانات الحديثية هو الحديث إلا أن ينظر ألم قال رجل قام بشامة كان كريس من العلماء في تنسيخ الإسلام والكاملين على الله تعالى يقول إن الإعلان إن الإعلان أقلى من مجرد, مجرد شهداء عبد وتذلك الرجل على الأحمد الله تعالى فقول إن الشهداء يموتون لكن الإعلان أقل من يصلح أيضا الحديث في إعلام المكاح وايضا رغاية الشهداء عدل تفنكه في الحديث والله وعلى فأنتبه قالوا لابد مني اربعة امور ولمن ولمن لا عقد النكاح وزوجن لا عقد نظر النكاح وزوجن زوجن ولمس من صداق وهو المهر النجي لبسر المرأة اما اما الصداق في المسألة القفصية ان وجودها فهو عاجب بالكتاب والسلسي فتغاني تبعزها صلاة المرأة لكن هل من شروط المكاح ان يسمي الصداق ان يسمي صداق للمرأة ما ينظم هذا سيجيب ان يعقل المرأة اللي قام بان يسمي بان وفي الحديث المرأة التي توصل عنها زوجها. ولم يكن لها صداقا ولا ان عند مه من المتوعن الله تعالى عنه فقالوا ان امراته بنت يحيى عن هذه الجله فلم يكن لها صداق فقام منى ما لم يملها ولا يوجد ولا شطب عليها العده ولا الميراث فجاء عاقل من زمان الى عند مه الله تعالى عنه فقال لقد سمعت ان مه الله عليه وسلم قضى في درع بنت مثل طراء ابن سعيد ابن مسعود رضي الله تعالى عليه الله سبحانه فعلى ان الوافقة ستوى ستوى رسول الله عليه وسلم ومن هذا يقول من الناس عز وجمه انقل مقتل من قبل ان تنسيهن او تطرده لهن تريضا فلسه ما ترقل الا ان يعطون علاق والنبي يدل عقدة المكاح فوزيزه من رجل ان المرأة ولا يسل لنا خطافا لكن حيث التنازع يقضى لنا ويسمى لنا خطاف النسل وما هو علم قوله من ينبقى من ينبقى من ينبقى فالسلطان ينبقى من ينبقى صلى الله عليه وسلم لان كحيرة العزاء من الأولياء فمثلت لنا السلطان والسلطان وهو القاضي و القاضي يعبد المكاح المرأة التي دابني لها والذي يقوم مقامه في هذا الأيام هالأبو المرأة هي مقام السيطان في العقد والنظر ولا والعناة يسحنون هذا على المرأة التي لا يديها لها وكذلك المرأة التي أعطمها الأولياء المرأة التي أعطمها الأولياء فملعوها إلى الزواج الكفر والنضاء ثم انتقل المثلس رقم الله الى مسألة الاسرة وهي مسألة الطلاق ثلاثة فقال الوئنس كل هذه المسائل مسائل تحقيق عصير الاعتقاد لكن ما يقول لما الفروح الفقيلة الا ان العلماء بعد العلماء مثل الدهاري وغيره ادخل هذه المسائل الاعتقاد قال اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تثل له حتى تنكح حجاجا الايرث ولكن مشترط في مجد الزيت ان يفعل اجيزة وانجا روح ثم يطلقها الثالث ان غير بترسيك الاوقاف او يمتعيه فتحل بين ايضا بالايران اذا شاء الايري الارض لكن لا تبهجت رجلا فطلقها قبل الدخول اي لم يدخل بها لان كان ممنوعا ولم يدعني فلا قال الله تعالى افطلعت مراتان فان ساكم بمعروف اي تشريح باحساج ثم قال معنى فان لا يعني التالتة فلا تحمل من بعد حتى تنجح جوزا مره فتبت في الحديث كما رواه البخاري ومثله اي رفاعه طلب امراه ثلاثا ثم تقدم رجلا وقال له عبد فلم رجل ثم الله بن جميل فلم ترضى هذه المرأة الا ان نبي الله ان يكون لما بعد ان عقد عليها ابن مالك بن جيوش فقال قال رسول الله كأن لا كذب عن كليا وماذا جل أول يوم رفع فقال الله عليه وسلم لا تعول مثل ربك سوء لا ينزله ما أقول مني ثماني ثمثي أئله ان ترجلي إلى رفع لا حتى تذوقي غث مثله ويزوق غث مثلك فدل على أن المرأة فلنطلق الثلاثة اللي تحمله حتى تنكي حجابا اخر ويجاملها ثم يطلقها انا بيت عنها بشرط ان يكون محللا بشرط ان يكون محللا فانتفق مع الزوجة او مع الزوجة على ان يحل دواه فهو ملعوض وهو الطريق المستعاق ولا تحمل الزوج الاول لفير النبي صلى الله عليه وسلم نعمل المال المحلدة والمحلدة بس فالسلام النبي صلى الله عليه وسلم القيس المسعى فإذا طلق رجل معك مسلاة واتفق مع رجل الآخر بأي تجهد العلمة وهو طلقه حتى تحل له ولا تحل له أنا بك أن تنكي حزاجا آخر مكاح رغمك ومكاح تحليل أنا بك أن يجاني من, من الأهم ثم أعلم قوله صلص وعلى أن يكون يضمن رئي المثلين يشهد أن إله الله ويشهد أن محمد رسول الله ويشهد أن محمد عبده ورسوله جنة النهجة ثلاث ذال بعد الطال أو مرقب بعد إيمان أو قاتل نفس المؤمنة بغير حقه فيكتب لي وما فيها ذالك في على مثل الحرار ابدا حتى تقوم الساعه حملا من اهل طه الله تعالى مستدلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريره في حال لا يسن لمن يريد النك من قول الا محدا ثلاث الطين الظاهر واللث واللث وقال لدوله المصالح ومن جملها اتفق المسلمون على ماركي لا لا اتفادا كان يثبت تمارين الى المالكي لم يكن ان يقتل مثلم الا يحده من ثلاث وهي كل بالذوي فالقتل من قتل ناس القديم الثالث الذي هو يفارق الجماعة. قال من يعلم ان هذا على سبيل التمثيل ما على سبيل الحث وإنه رائع ما يقتل من الناس يقتلون هذه الأشياء إذا قتل مثل أو زل نعض الإحسان أو ترك دينه أمن الأمير التي على الكتب المدركية التي زعت على الصف الثالث السنة كتاب الترمية الوطنية التي فيها من بكر نزينها فاحترمها. وهو قول تحرك قلم النبي صلى الله عليه وسلم الخير لله انه راجع في هذا بيان الحل فقالوا علما في ذكرت الذي قاله لي قولا ولا يطال الا بمنه ونداءات أراد المؤلف رحمه الله الرد على الراقب المدينه الجزيله يكتب بعد فلو كان مثابا ومن ثم فلن كنطيل ان لهم ما اتقال عليه المثلين الكتل الاعتدال إلا افتراض بعد الترقي الضالة فيها فلما كانت الرواتب واسعة لا يرى ااا أو يرى كل مكافحة يرى كل مكافحة ااا يرى الرواتب كل مكافحة ما هي ما يساى ورى من ورا قاقه بلا مباله كاليومك فرضى المصطفى رحمه الله تعالى ان يرد على ائمهه فكل طلاب العلوم والمراحل مقدمه يتقطه مع اليمين توالي الاحداث اللي هي انه لا تتم كتاب دين وهو يشير الى لا انه كافه امه وأصير حبيب المرأة هي الأمارات التي تحب هذا الإبن والجدة فمكاحها باطل والزميلة التي تزني بالسنة ولا تزني المرأة بالسنة ولا تزني المرأة المرأة فإن التي تزني بالسنة فلا يكاح إلا ولي لشريعة وكذلك لا طلاق بعد طلاق الثلاث لا الطراث مرة طوام فإنسان بمعروف اي فكيكم بحساس ثم قائل المطلق على يحب ذن مرئ مثل ويشهد ان لا اله من الله ويشهد ان ما خلق العرض ورسوله إلا ونحلى ثلاث ظالم بعده او مرتجن بعد ايمان او قتل نفس مؤمنة بغير حق انت يكتر يشير حديث من سعيد رضا الله تعالى عنهم في الصحيحان لا يحل بان يريد ان كن من لا اله الا الله فالأول عصور معه إلا بإخذة ثلاث السعيد الزامن والنفس المنس والتارك مدير للمزارك للجمع إلا إذا ارتكبوا من هديث ثلاث ويقف فعلوا المؤعدين الزواج المخصر هو المجل تدرج في عمره إذا مرة واحدة فإذا كان قد تدرج عنه مرة في العمر لم يكن له الزنجة ولا المجلة واحدة دخل بها عنه رأى شيء فإذا كان بذلك مخصر فإذا زن فإنه يرجع في الثجارة حتى يموت إذا زن ذكر ولم يتزن فإنه مجل بمئة زنجة ويغرب عاما عام البلد اول قد بعد النار الذي يبدل به هو الثالث الجنة او ثالث الجناعة فاذا ارتد المسلم فانه يقتل قد منه صلى الله عليه وسلم ويزبث اذا قتل لكسا لهمية بغير حك فانه يقتل بها فنظم ثلاث اذا ارتد المسلم وحلة منها وحلة منه هذا ذلك صلى معصول الدرج المال ولذلك قاع المؤلف ولا سوى ذلك تدام المثلي على المثل الحرام ابدا حتى تطوم السعر ألحق نعض الظلماء وزادوا على الحجير مثلا تبطع طرق وقال الله سبحانه وتعالى إنه جزاء النبيل يحارب الله وعرصه له وتعالت الأرض تسابل أن يقتلوا أو ينقلموا أو تقطع أيديه لمعزين من خلاف أو من, من الأرض ولاقي ان لا طريق على ال ليس هنا ان يكون ان يقتل احدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من مات دون مال او قراصين وقال النبي صلى الله عليه وسلم او قال الرجل يا رسول الله ارى ان جاء ان قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتله او ادخاه قالت ان قتلته على فان دم الوطر قالت ان قتلته قالت انت شبيل وهذه الاطلاعات ليست في اطل الحديث فذل ذلك كما قال اهم العلم اهم الحديث اننا جاء على سبيل الحق لا انا سلم التنسيل وليس على سبيل الحق وقالها عظيم ان كان هذا في اسلام عليه بعد ذلك اشياء والله تعالى قالوا كل شيء من هذا المرض عليه مثلا يسنى الا الجنة والمرض الا الجنة والمرض والعرش والكرسل والنوف والقلم والصور ليس يسنى شيء من هذا ابدا ثم يبعث الله الخلق على ما عليه يوم وهو حاسب من دماشراء فريق في الجنة وفريق الصعيد ويقول نفوء من الخلق من من من من من من يخلق من بقاء كونه ضعبا واجه الجزنية الاخرى وروا قل صنف وكل شيء مما اوزر الله عليه السماء فانه اثنى يقول ابن سبحانه وتعالى كل من على المسان ويبقى وجه ربك ذنج لنا الإقرار ويقاله سبحانه كل شيء هوادث إلا وجهه لمن الحكم وإليه ترجعون ويقاله سبحانه وما جعلنا لنشر من قبلك القلب أفإن يستفقوا الخالدون فقاله سبحانه وكل نفس ذائقة الموت فإننا توسعنا أذوركم يوم القيامة فقاله سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون قلنا إليكم يوم القيامة عند ربكم تخطفلون فكل شيء يسمى لمن أرجب الله عليه السماء إلى الأشياء التي كثر الله لها البقاء فهنا ثمانية أشياء كما ذكرها آآب العلم ذكر المؤلف منها بعد ذلك الجنة والنار فهما دائمتان مخلوقتان ماتت نيال فما كان ينقعنا بثماء النعر من بعض آه من بعض من يمتصل إلى الأمة ونسب هذا القول من شف الإسلام الزوثينية رحمه الله وتلميذه القيم أنهم قالوا بسماء النار والأمر الولادع في, في ثبوت ذلك عنهما رحمهم الله وعلم ثبوته ولكن أكثر ما قالوه قاله الـ الـ الـ الإمامان رحمه الله شفل الزوثينية وتلميذ وذلقين في أكثر كتاباتهما إنهم يكرون بثناء النار، لكن ما قال بثناء الجنة إلا طريق من الأشعرا، وطريق من أهل الفرق مثل الأشعرا المعتلة غيرنا. يقولون بثناء بثناء الجنة والنار، كذلك ولم يقل أحد من آل السماء بثناء النار أبدا. ومن لم يكتب الله عز إلا أهل العرش والكرسي والمنخ والقلم والصور والمقصود بالصور قمنا من العلماء قيلهم ارواح ابن آدم او الارواح عظوما في قول ميو عز وجل يوم من ينفق الصور فقيل الصور هو ارواح ابن آدم الارواح وقيل الصور هو بوق ينفق فيه وينفق له اسرافيل عليه السلام المقصود على قول سبيسة من العلماء بالصور الأرواحي إذا خرجت فإذا خرجت روح المجد يمكنت إلى الجلة ولها صلة بالجسد وروح كافر تلقم من النار ولها كذلك صلة بالجسد والبنى والبنى يسمى ويدخل التراب ثم يعيده الله خلقا جديدا ثم يأمر الله إفراكي سينفق في الصور فتعود الأرواح إلى أجزادها مرة أخرى فالأرواق باقية إلا في معيم أو في عذاب فقد ذكر المؤلف سبعة أشياء والثامن هو عدم الزلد وهو آخر فقرة في العنود الفقري فقد جاء في الحديث آل النبي صلى الله عليه وسلم قل لآدم يسمى إلا عدم الزلد منه خل قبل آدم ومنه مركب ولهذا يقول النوري رحمه الله تعالى سلامية حكمة اللهم تعالى نوم بالبقاء او حكم البقاء لعموه من الخلقي والباطنة في حيز العدل هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وعرواق كذا اللوح والقلم وهذه الاشياء باقية بإبقاء الله لها قال جنب ابن صفوان يرى ان الجنة والنار تثنان والجنب ابن صفوان وعصر الجميع الذين ينكرون اتماء الله عزّى بالأستاذ وقد انكر عليه امسينتي ونتأوه وظللوه وبعضهم كفره قلوه الله يبعث الله الخلق على ما مات عليه فجاء الحديث ان كل انتون يبعث على ما مات عليه لما مات عن الخير يبعث على الخير وما مات عن الكفر يبعث على الكفر ثم أبعث الله الخلق على ما ماته يوم القيانة ويحاسبهم بما شاءه فجاء في الحديث ان الله يحاسب الخلائق في وقت واحد لا يميز شأن عن شأنه في وقتهم كما انه يطلقهم وارزقهم وعاتيهم ويجيب سؤالهم في وقت واحد لكن المخلوق ضعيفا ثلاثة لنا فثلان مثلا او ثلاثة او كلمتهم لا استقع ولكن الله سبحانه وتعالى يصرخ من حسابهم بقدر منتصر النهار كل ينتقل أهل الجنة إلى الجنة في وقت القيلولة ولا فيها قال الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر مستقرة وأحسن لطيلة يحسبون بما جاء فليكن في الجنة وليكن في القيل ويقول تعالى الخلق من لم يخلق للبقاء كوني اضطرابة فذات الحديث ان البهائنة تبعت نوما القيامة ويقتص من بعض البعض حتى يقتص للشاة الجمحاء من الشاة القرماء اذا كانت الشاة التي لها قرون نقحة اختار الشاة التي ليس لها قرون في الدنيا سيأخذ حقها منها نوما القيامة فإذا أخذت حقها منها قال الله لما يكون ترابا فتكون وحين ذلك يقول, يقول الكافر حين يعمل بها إن كانت ترابا يقول لا لي كنت ترابا يتمنى أنه كان خنزيلا هذا الكافر يتمنى أنه كان كلبا يتمنى أنه كان كربا لكن هذه الأشياء هي أفضل منه أولا إن أنها تسبح لقول لا عل قل فإن شيء إلا يسبح بحمدي وليس إلا تقرن تسبحهم القرع والخنازير وكذلك الحمير والكلاب وغيرها من الحيوانات دق ذلك أو عظمة فهو أفضل من كافر ذي عدم والله تعالى آملا والله سبحانه وتعالى يجعل القضاء بين الجنة والنار للمؤمنين ولعلم الخلاء ليتقاس لما غالي كانت بينهم والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لا تؤذن الطوق الى أهلها حتى يقابل الشاة الجحاء من الشاة القراء فلأجل المؤمن بالقصاص يوم القيامة والإيمان بالقصاص كما كان المصلح والإيمان بالقصاص يوم القيامة دون خطي كل من لم آلم والشائع حتى حتى البعض من بعضهم من بعض يوم الجنة من ألم الجنة وألم يوم الجنة وألم الجنة, الجنة بعض من بعض بعضهم من بعض وهذا يجب به من يجب إدمان به يجب علينا لفعما أن نتخلص من موعدنا كانت دائمنا وأن الله عز جدا أن يغفره لا يغفر المظالم منك دون العباد وانتم تعلمون جيدا اما حتى الشميء مظوم بدونه لانا كان هذا حق العباد لكن الشميء حال معصلة العليا في ذخول الجنة انهم لا يدخلنا حتى يؤدي حق الله حتى يؤتل العباد حتى يؤدي حق العباد فهذا مما يجب العباد يواجه بالإمانة بالقصوات بين الخلق كلهم يوم القيامة وإن الله تعالى يختص من بعضهم من بعض وراءه من بني آدم أو من غير بني آدم غير السباة إلى الهوان وحتى الظلط اللي الظلط إذا اعتدت عليها يأخذ المعنى هزا جدا لبعضهم من بعض, بعض, بعض وتمحديث ذكرت المعرة المعرة الغرب رضعتها لأي أطعمتها هنا لأي طريقتها تأكل من خشاش العرض فهذه مركته حتى ماتت جوعا فالعدوان حتى على الحيوانات يقتص الحيوان من بل اذن الذي اعتدى عليه ظن العزالة فهذا في اثنه والمرأة دخلت النار بثبت جره اعتدت عليها ورمطتها حتى ماتت جوعا وهذا ما قول المؤلف الايمان بالقصاص يجب على المثلم ان يؤمن القصاص والقيامة وان الله تعالى يقتص المظلم والظالم كانو من دم الآدل أو من السلاح والأوانango حتى الز من الز véritable وحتى يأخذ النوع �-ز من بعض فيأخذ لأهل الجنة من أهل النار فإذا كان هناك حق لواحد من أهل النار على واحد من أهل الجنة فإنه حقه منه وإذا كان لا حق لواحد من من النار على واحد einsان من craftedه منه قال يهودي والمقراني غير الحربي مثلا لنهوز وهذا يعني هذا كلام يجب أن نعلمه جيدا حتى النفار والكفار عموما لا يجوز لا يجوز قتله ولا يجوز ظلمه ولا يجوز, ولا يجوز أخذ ماله بغير حق لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا من يرث رائحة الجنة ودمه معصوم فإذا اعتدى مسلم عليه وقتله وأخذ ماله أو طرق منه أو طرق منه قرطا ولم يعطيه حقه فإن المعاهد يقتص من يوم القيامة مع انه كاتر فده الكاتر ايضا حلال وناله حلال اذا كان في حالة الحراب فقط اذا كان محاربا فضيناه حاربا وقتال اذا كان زميا وليت بيناه وضيناه حاربا فضع عصوم الطير المال لا يجوز قتله ولا يجوز اخذ ماله ولهذا قال المصلف رحمه الله حتى يقتص بأهل الجنة من اهل المعرض وعلى المال من اهل الجنة و اهل بعض من بعض و اهل النعمه بعضهم من بعض فذلك اهل الله كل الوقت يحق حقه ممن عليه من اهل النار واهل كل من ياخذ حقه ممن يتبع عليه لينذل و اهل النعمه حقهم حقها ممن من اهل النار فذلك كل ياخذ حقه من, من, ونحن من بعض ونحن نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا لمن مصلي قال الله رسول الله أن نفلس فينا مما من درع ملاه ولا نفاء قال النبي صلى الله عليه وسلم بل مفلس من أمتي من من يأتي يوم القيالة له يأتي بصمات وزكاة ويأتي بصدقات وصمات رحم ثم يأتي وقب شتم هذا وضرب هذا وستكده هذا وطبعا كلمة هالها كلمة نكر في سياق الإثباث تفيد عبور الناس يعني لا يخرج منه إذا كان الرجل كثيرا يعني يجوز قوله ويجوز قتله ويجوز زعله لا الأمر ليس كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ يأخذ يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن كان حسناته طرحت من سيئاتهم عليه ثم طرحت في الله فالحلال الحلال من ظلم من إذارا أيا كان هذا العد فلا يا لنا لا أن كان هذا الرجل ويعد المرء كفرا ظالما اوجد ذلك المحمل عليه ما لطقت يما ما لطقت عليه وليس معناه انه كفر انه يجوز الظلم ويجوز الكذب عليه مثلا والله تعالى اعلم قال المص والاخلاص العمل لله فقال وجوب الاخلاص العمل لله وهذا شرط انتم تعرفونه جيدا فلي هو إخلاص العمل لله وهذا شرط في لصحة العمل فلا يصح أي عمل إلا بالإخلاص فإذا لم يخلص الإنسان عمله من الله تعالى صار هذا العمل شركا، والحديث القدسي الذي عنوانه المسلم صحيح يقول الله تعالى: أنا أعظم شركا عن الشرك من عمل علما ليس من عمل علما أشركا عليه أحا المغيل فرَكْتُه فرَكْتُه وشركه قال سبحانه وتعالى فمن كان يغضي لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا فالعمل لا يصح الا بشطين فانتم تعلمون ذلك جيدا ولكن ولك فإلا الزكرة اعطان فعاليؤمنين اما الشرط الاول ان يكون العمل خالف بالله فإن لم يكن خالفا فشركا والثاني ان يكون صواهبا على هدي وسنك نقول الله صلى الله عليه وسلم فإلا أن يكون صوابا صواب ببعة قد زمع المعرض المهادين في قلبه تعالى وإن كان أرضي رقاع ربه أن يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحلى فالأول وهذا الشرطه أن يعمل عملا صالحا هو ولا يشرك بعبادة ربه أحلى وهذا الشرط وقال سبحانه فلن يكلم واجهه الله وهو محسن فقد استمر ساكرا بالعورة بفقا فأسلم وجه الله مع ما اخلط العمل له وهو مرسلا اي العمل كان مواسقا على هدي بطير الله صلى الله عليه وسلم اي ليس بكتا ولل على الاخلاف ايضا قوله صلى الله عليه وسلم ان وإنما لكل مريء ما نوعى فمن عمل لله كان العمل لله فمن عمل لغير الله تعالى كان العمل غير الله غير مقبول وقال للنبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أدرينا هذا ما ليس منه فهو رد وفي مرضى من عمل على ليس عليه أمر ما فهو ثم قال المصنك رحمه الله على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وسرها وحلها ومرها قد علم الله هم العباد عاملون وإلى لهم صائرون لا يقردون العلم الله ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل فتعلم أنه لا أطابك لم يكن بيخصورك ولا عطائك لم يكن يصوبك. ولا خانق مع الله. فهي امور مجموعة. ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ونفس طالب بعضها ببعض. فيستحب الانسان ان يرضى بقضاء الله. ويجب ان يصبر على حكم الله. والصمر عند المصيبة معناه حدث لك عن هذا هو الصدرة. الطبرة عند المصائب ان يحبث عامتك النفس عن الجزعة وحكي اللسانة عن تشكي وحكي جارح عنا ينجد الله عز جل فهذا هو الواجب فلا يمكن مخطن ولا يشق طيبا ولا يحبط شعر وهذا من قد على اقدر الله واجبا اما الرجاع فهو يستحبن كما قال بذلك العلم قتلونا آه آه هذا مراتبه اي هو الطبر على قدر الدنيا عز وجل والمراتبه التي لا يعلمها لراتبه الاحثان القدر اللي في الوزب وهو مراتبه الربع بذلك قدر المنس واليمان بما قال الله عز وجل كالذلك يجب اليمان بشرع المراضي واليمان بالأوان ومنها الهاتف من الله قال الله العز بنها و اكبر في الكتاب وعلى ميكام رسول الله لقدمانه اقدام الله كنها في نها وكنها. يقول لهم القبر ده المرعات الاربع. لا نفضل لكمه المرعات المرعات عام لكل سن. لعمل وعلى ان كل ما في الثقلين حاضر وعن الله لمن يكون ما كان في كتاب الله في الدرك اتقوا قال وقد ثانيه اليمان الله هو كل شيء في السلطان قال تعالى ان كل شيء ما لمالك الى من هو الله المقيم وقالت عنه ما عطى بني متكته الارض ولا في اي كل ما في كتاب فخلق الله كما الله قادرا الخلايق قبل ان يطلق السماوات والارض وخلقوا ان قامت قام عرشه وهو على الايمان ان القرطانيه ان الله تعالى بكل اسم فكل شيء في الاله عباد شاء الله وجوده والمرتبه الرابعة الخلق والوجود وهل ايمان بان الله خلق كل شيء قال تعالى وخلق كل شيء فقدر غير تقديرة المرتضى ابن علي الثاني، ثم قام بالاتحاد، ثم عجز عن كثرة القبور كل شيء، ثم المخلود، ثم قام الثالث، ثم عجز عن براعة من عجز لكل شيء، فكل شيء في ما له شاء الله وجميل، المرتضى الرابع، ثم الخلق والإجال. وإِنَّ اللَّهَ لَيَعْلَمُ الله تَصْنَعُونَ وَخَلَقَ النَّسَاءَ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا قَدْ عَلِمَ اللَّهُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَغَيْرَ الْمَرْأَدَةِ الْأُولَى وَغَيْرَ التَّالِيَةِ وَإِلَى أَنَّهُ الْقَاهِرُونَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وقال الله تعالى لا يقول في الأراضي ولا تكسماوات إلا ما عالم الله عز وجل قال الله تعالى فإن دولة تريد في الغلد لا نعلمها إلا بيه فلا عالم لا تدري البحر وما تسقط من يعلمها ولا في غلوات الأرض ولا ولا الله تعالى قال الله يعلم مما تحمل كل انت وما تعوز الاركان وما تجاد وكل شيء عنده بمقدار فبين الله تعالى ان ما تقصد وتعمل ان ما اطاع متى لمن وافق وما اطاع لما لمن وافق ما من الايمان تمامك القدر وما يوجد الانسان اطاع ما حتى تعلم ان ما اطال لمن نكد وما افطأه مليكا يصيبه وان الشيء الذي اطابك لا يمكنه ان يصيبك وان تسلم منه ما دارك ثوبا عليك فالشيء الذي يصيبك وتسلم منه لا يمكنه ان يصيبك لان الله ما قدر جانك ولا خبط مع الله عزا جانك فهم ما يتبارك وتعالى الله رسالته كل شيء فهو قال إنما لا تخالق الله فهو مش قد أشرك في الأكير المبينة سبحانه وتعالى لأن الخلق من خطائف أرض المبينية في الاتقى إلى جدئية مع أنها تكون الأخيرة إن شاء الله تعالى هو طوره كبير على الجمال بأضع وهو طور موالك المبينة في كلمة الطبي ولحسب النفاعة وأحمد ذلك كما ايه هناك لا قام رسول الله تبارك وتعالى ان الحديث وارد عند النبي الله عليه وسلم على الزمان فتركت الصلوه قال البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بالذات انه بذلك وطلب مني الى المصلى فقد صلى وقبر عليه اربعه تكبيرات وهذا من قول النبي يقول لكم انا السوفيان الثاني والحسن مصاري واحد للمحمن والفقرائي كلهم رأينا ان التجبير على الجمارج اربعة تجبارات وهمنا الغلماء لم ازاعد خمس تجبارات من 2006 و 2007 وقد فقط ان كبر على بعض الجمارج خمس تجبارات ولكن المجد فقر عليه العمل وقال الجماري الغلماء قال لنا على الجمارج اربعة قال يقول لنا راحتناه الله الشميعة على اربع. وان هذا كان اولا ثم استقرت الشميعة باستخار على اربع تجدرات. والصواد عند المسئلة فيها في جلد. لكن ارجح الذي عليه الزلال هو الاستخار على اربع تجدرات في تجدرات الزلالجة. ولكن لم زاد على ذلك. لا رجب ده ولا مخطوطه. من انكبر خمسا او كبر ستا أو, كب او كبر لا نستطيع ان نقول له افطأ ولكن ذا هو فعل الاولى النبي عليه جمعه والله تعالى اعلم انه قام بالطنف والمرج مع كل قطرة الملك المرج من الثلاء حتى رعاها حيث امره الله عز وجل الهجارة مع كل قطرة الملك ومرج من حتى رضعها حيث الله عز وجل قال علي ان حديث التبركه او قال في كتاب الله عز وجل ظل على ذلك اعماله قول المرداعا ان كل شيء خلقناه لقدره ان كل شيء خلقناه لقدره فلا تسقط ورقه ولا تسقط حبه ولا تسقط قطره ماء على الارض الا على ما مدار مقدره ولا ثيمات مقدره تقع إلا ما مدار وننرس في كتاب الملك ولا في سلة رسول بي سلام الله ما بكره المصلت من ان لكل قطرة الملك لكل قطرة الملك نرجل معها حتى وضعها حيث امر النظع الجن فنحتاج في دولة الى إسلام السابق الصحيح لكن جاء هذا من حتى الحسن المكتابة الحسن بصر نحن معرض الله جميعا ولا نعتقد هذا الى حديث النبيل ثم الله عليه وسلم فليس قول حتى المسطينة وان حتى البطلين خفزة والله اعلم اذا امان حتى البطلين السابعين يعني اذا قرر قولا من النفسي فهو اتوابه والله تعالى اعلم لكن الله يعني قد يطوله صحيحا وقد يطوله قطار مذلك ان الله تبارك وتعالى واتنى بالقصر ملكا وهو الكريم. والإذنان موطن الواح والإصرافين موطن بالنسي الصور سيارة للأمناك الثلاثة هم وأساء الملائكة وهم كذلك مقدمين عليهم ونهاء الثلاثة وعطل النبي صلى الله عليه وسلم عبر مباشي الناج بها إلاء الأمناك في عائشة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من يقال النبي صلى اللهم ربنا إسرائيل إسرائيل إسرائيل فاطل السماوات والأرض عرائس الغيب السماة أنت تحت في الجبل فلا... إذكِب ما كان في السرطان إنما للكافرين الحق المقص إنما كتب من تشاء من سرطان السرطان هذا هذا الحديث إن كان الغلام يعني سمي له على توسط الملوك من عن معه السماء الله إله العمال إلَّا إلَّا الحديث إن كان في صنيف مثل كدر انه معنى انك خطاه اهل العنش والقصير خطيه انه بوافق تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وهم الله عليه والذات قال بعض العلمات تلقى المبيك المعنى فيها نظر العنزية اللي بها الان هنالك السماسة لأنه كل منك موكل بها في الحياة فالله موكل بالوحي المدني في حياة القرور والارعاة وليس انه موكل من القطر والمقر في فإطراطونا مؤتنا من نفس فصول النبي فيه إعادة الأرواح إلى المسابعة تتعود الحياة إلى المساب إلا أن النبي قدمنا والله تعالى أعلم أن الحديث ما ينتبه تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاب لك الله هذا على محمد وعلى أعجبها